بوك تو كوس كماند اكس واحد وستون واحد وستون ير قرود الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية اسمنا كوان جانوار هو يناير. الشهر الاول هو يناير دينا كو اون فيبرار الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو الشهر هو مارس الشهر الثالث هو مارس 4 اسكو اون ابريل الشهر الرابع هو ابريل 5 الشهر الخامس هو مايو 6 اسكو اون يونيو الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو 6 گود هي نصف سنة سته اشهر هي نصف سنه يناير فيبرار مارس يناير فبراير مارس يناير فبراير، مارس أبريل، ماي، يا ابريل أبريل، مايو، ويونيو أبريل، مايو، يونيو سيتمسكو ونيولي الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو Kaheksas kuu on august. El shahru hua augustus. El shahru el thamin hua augustus. Üheksas kuu on september. El shahru hua september. El shahru el Tesa hua september. Kümnes kuu on oktoober. الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر 11 <سؤال> ديسمبر هو نوفمبر الشهر ال11 هو نوفمبر 12 <قوهديس كم نسكو ان> ديسمبر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر اثنى عشر شهراً هي سنة, شهرا هي سنة. يولي، اغسط، سبتمبر يوليو، اغسطس، سبتمبر يوليو، اغسطس، سبتمبر, يوليو, اغسطس, سبتمبر. Oktober, november ja december. Oktober, november, december. Oktober, november ja december.